ما كفين فيه أ ب د ا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا د ي ا ب ا ي ه م كبرت ك ل م ة تخرج من أ ف و ا ه ه م إن يقولون إ ل ا كذبا فلعلك باخع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 ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ا ي ق ا ب ا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد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 ファンはあなたの名前を知っていました。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 قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمال فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء إن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 ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هويه وكان امره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شئ فليؤمن ومن شئ فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها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 ويلبسون ثيابا خبرا من سندس واستبرق متكئين فيها على لرايك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا ل أ ح د ه م ا جنتين من أ ع ن ا ب وحففناهما بنقل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آ ت ت اكلها ولم تظلم منه شيا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره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 و أ ح ي ط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي قاويه على عروشها, وهي قاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا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 من السماء فاختلط به نبات ا ل أ ر ض فاصبح أ ص ب ح ه ش م ف أ هشيما تذروه الريح وكان الله على كل شيء إن مقتدرا المال والبنون ز ي ن ة ا ل ح ي ا ة الدنيا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 わいず قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء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 ويوم نقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعاهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ولئن المجرمون النا رفضن انهم ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد م يَجِدُوا صرفنا في هذا ا ل ق ر آ ن للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء إِنْ جدلا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جئتم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 فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتيه اتنا غدا انا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ارايت اذ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 الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء ان حتى احدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينه خرقها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 حتى إ ذ ا س ا و ي بين الصدفين قال انفخوا حتى إ ذ ا جعله نارا قال ا ت و ن ي أ ف ر غ عليه قطرا فما اطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا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 لي أنما ولكن ه م إله اذن ح د ف ك الله ن يرجو ق ا ء ر ف لا يشرك بهذا ا ل ا ي ء الاكبر ع ب ا د ب ه أ ح د ا كافه عين صاد ذكر ر ح م ة ربك عبده زكريا